الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها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 واستبعاد أن يكون أحد أظلم ممن فعل هذا الفعل الشنيع وهو منع المساجد أن يذكر فيها اسم الله والسعي في خرابها وقد التقى على هذا الفعل اليهود والنصارى ومشرك العرب وغيرهم من أهل الباطل قبل الإسلام وبعده ومناسبة هذا السياق لما تقدمه أن الله تعالى لما ذكر تشابها أهل الكفر في نفي كل منهم الصواب عن غيره كما قال قبل كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم ذكر هنا بعض ما اشتركوا في فعله والتقوا عليه من الباطل وهو تعطيل المساجد عن وظيفتها وتخريبها ولهذا الاستفهام المراد منه بيان فضاعة الجرم له نظائر في كتاب الله كقوله تعالى فما نظلم ممن كذب بآيات الله وصادف عنها وقوله وما نظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام ولعلك تقول أيها المستمع الكريم إن الشرك أعظم الظلم فما وجه كون منع المساجد أن يذكر فيها اسم الله أعظم منه والجواب أن الذي يمنع ذكر الله في المساجد قاصدا ذلك مريدا له لا يكون إلا كافرا مشركا ولأن المنع من ذلك هو إبطال لوظيفة المساجد التي تذكر بالله وتشعر القلوب بعظمته فيفضي ذلك إلى نسيان الناس الرقيب المهيمن عليهم فيمسونك الهمل وتفش فيهم الفواحش والمنكرات وانتهاك الحرمات وهضم الحقوق وسفك الدماء وعبادة الله تعالى بذكره والصلاة له تنهى بطبيعتها عن الفحشاء والمنكر فمن منع ذلك فقد سد على الناس سد على الناس أعظم طرق الإصلاح للنفوس فكان من ثمة أظلم الناس قوله تعالى ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه أوقع المنع على المساجد مع أن الناس هم الذين يقع عليهم المنع ذلك ليدل على أن الفاعل قد حرم تلك البقاع مناط رفعتها وعلو شأنها فإن المساجد إنما كانت خير البقاع كما ورد في الحديث إنما كانت كذلك لهذا المعنى الذي عطله فهو ظالم للناس وظالم لغيرهم من الجمادات وإنما قيل مساجد الله بالجمع مع أن الممنوع ليس كذلك بالنظر إلى بعض أسباب النزول لأنه يصح أن يكون الكلام عاما والسبب خاصا أو لأن من منع مسجدا واحدا أن يذكر فيه اسم الله فهو في حكم من منع جميع المساجد إذ لا يصده عن تعميم ظلمه إلا عجزه وذكر الله المراد به الصلاة وتلاوة كتابه والأذكار المختلفة والاعتكاف وغير ذلك مما الشأن فيه أن يكون في المساجد فأنواع العبادات التي تجري في المسجد كلها ذكر لله وقوله وسعى في خرابها أي اجتهد والخراب ضد العمارة وإنما قال وسعى في خرابها ولم يقول وخربها لأن عمارة المساجد ليست مجرد بنائها وعمارتها العمارة الحسية الشكلية وكذلك تخريبها ليس مقصورا على تخريب شكلها وجدرانها والمقصود المقصود ما بنيت له المساجد فمن منع, وظيفتها فمن منع المساجد وظيفتها فقد سعى في خرابها والعمارة الحسية المجردة أنكر الله سبحانه وتعالى على الكفار مقارنتها بالإيمان والطاعة فقال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمنامن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله منامن من بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين فتخريب المساجد كما يكون حسيا بهدمها يكون معنويا بتعطيل وظيفتها أو تبديلها وتنجيسها وتقذيرها وقوله تعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين أولئك الإشارة إلى الذين عطلوا وظيفة المساجد وسعوا في خرابها وفي معناها وجهان أحدهما أن المساجد وهي بيوت الله لا يحق لأحد أن يدخلها إلا خاشعا خائفا من الله متواضعا فكيف تجرأ هؤلاء على تعطيلها وتخريبها ودخولها مستكبرين متجبرين والمعنى الثاني أن هؤلاء الذين فعلوا ما تقدم بالمساجد لا حق لهم فيها فلا يجوز أن يمكنوا من دخولها وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وقوله تعالى لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم الخزي هو الذل والهوان وهو عقابهم في الدنيا وفيه الجزاء من جنس العمل فمن استكبر أذله الله ومن تعاظم أهانه وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو بالنجاة منهما من الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة توجيها لنا وتعليما حتى نجتنب أسبابهما فعن بسر بن أرطاه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو يقول اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة رواه أحمد وغيره قد اختلف المفسرون في الذين منعوا المساجد أن يذكر فيها اسم الله فقيلهم بخت نصر البابلي ومن كان معه من الآشوريين الذين غزوا بيت المقدس مرارا فنهبوا وخربوا وسبوا سكانه قيل نزلت في غزوي الملك الروماني تيطس بيت المقدس قبل الميلاد حيث خربها وأحرق نسخ التوراة استمر الأمر على ذلك إلى أن فتحت الشام ودخل المسلمون المدينة وأعادوا للمسجد حرمته وأزالوا عنه ما كان ملطخا به وقيل نزلت في المشركين منعوا المسلمين أن يعبدوا الله مطمئنين في المسجد الحرام حتى هجروا إلى المدينة مضطرين كما منعوهم عام الحديبية أن يدخلوهم معتمرين قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل القتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل وقالهم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة لكن الآية عمت ولم تخص فإن الباطل شر لذاته لا يختلف حاله من زمان لآخر ولا من شخص لآخر وقد استنفر أبرهة الحبشي جيشه لهدم الكعبة فأرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وغاز الصليبيون بيت المقدس ثم نصر الله عليهم المسلمين ويسعى اليهود في هذا العصر جادين لتخريبه بالحفريات في أساسه ومنع الناس في كثير من الأحيان من دخوله أو التضييق على مرتاديه وما عقب الله عنهم ببعيد وقد استفتي السويسريون فقرروا منع المساجد في بلادهم أن يكون لها مآذن وهذا في أوروبا التي تدعي دولها أنها تحترم حرية الأديان قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر وقوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم في هذه الآية تسلية للمؤمنين الذين منعوا أن يعبدوا الله في المسجد الحرام آمنين ومطمئنين فكان أنهاجر فريق منهم إلى الحبشه مرة بل مرتين ثم هاجروا إلى المدينة يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله سلاهم الله تعالى هنا بأن جهات الأرض كلها له سبحانه فحيث ما توجه المرء فالله معه فينبغي أن يطيعه ويتقيه لا فرق في لزوم الطاعة بين موضع وموضع اتق الله حيثما كنت ولسيما هذه الأمة المرحومة التي فضلت على غيرها من الأمم بخصال من بينها أن الأرض كلها مسجد لها وطهور قال تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون وفي الأرض منأا للكريم عن الأذى وفيها لمن خاف القلاء متعزل لعمرك ما في الأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل وقوله تعالى إن الله واسع عليم هذا تعليل لما سبق أي أنه تعالى واسع الفضل عظيمه يشرع لعبادهما فيه ليسروا لهم ورفعوا الحرج عنهم عليم بعلانيتهم وسرهم وحاجتهم وفقرهم وبعد فقد أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية وهي قوله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله أخذوا منها استنادا إلى ما ذكر من أسباب نزولها حكم التنفل على الراحلة أو على الصيارة في السفر حيث يجوز للمصلي أن يتوجه حيث توجهت به راحلته فلا يشترط في تنفله على راحلته أن يتوجه إلى القبلة وهذا الحكم ثابت بالسنة الصحيحة وقد جاء في السنة أيضا أن من عميت عليه القبلة فصلى إلى أي جهة أن صلاته ماضية ووسع الشرع في الاتجاه إلى الكعبة عن كان بعيدا عنها فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة وهذا لمن كان بالمدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فهو عام في رفع حرج التحديد ولكنه بالنسبة للمشرق والمغرب خاص بالذي في المدينة والذي يقع إلى الشمال منها ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم والله أعلم وأحكم والسلام عليكم ورحمة الله